بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل يذكر مؤلف هنا الاجتهاد وعرفه بقوله وما الاجتهاد فهو بذل الوسع أي الطاقة في بلوغ الغرض يعني في بلوغ المقصد الذي بحثت من أجله وهذا تعريفه لغة وتعريفه في الشرع بلوغ بذل الوسع لتحصيل مساله شرعيه ثم ذكر رحمه الله مسالتين المساله الاولى منزلة المجتهد عند الله سبحانه وتعالى والمسألة الثانية هل المجتهد هل الإصابة في الاجتهاد واحدة أم لا أما الأمر الأول هو منزلة المجتهد عند الله فقال والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد أي ان كان إن اي ان توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من اهلها وقد سبقت الشروط الثلاثه في المفتي قال ان اجتهد فأصاب فله اجران اي وضعف له الثواب قد بين المسلم سبب التضعيف فأجر لإصابته وأجر لاجتهاده وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده وخطاه مغفور له ثم بين بعد ذلك هل المجتهدان الذي أصاب والذي أخطأ هل الحق واحد أم أكثر من واحد وقال ومنهم من قال إن المصيب أي من اجتهد وأصاب في الفروع فهو مصيب أي كل مجتهد في الفروع فهو مصيب أي لأنه لا يوجد مخطئ في الاجتهاد وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض أهل الكلام وهذا القول مرجوح وقد ذكر المصنف سبب في هذا القول بالدليل والله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فليس هناك سوى حق واحد ثم فر عن هذه المسألة وهي هل الاجتهاد يصاب على كل حال يصيب على كل حال أم لا فر عليه مسأله وهي الاجتهاد في الاصول فقال ولا يجوز الاجتهاد في الاصول اي في الاعتقاد لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلاله اي يؤدي الى صحه أديان أهل بطلان ديانتهم قال سبحانه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال من النصارى فلو قال شخص النصارى على دينهم مجتهدون فيه فهم مصيبون وهذا باطل بالإجماع لا يقول إن الدين عند الله الإسلام قال والمجوس ومعبده النار والملاحده هم الذين يجحدون ربوبية الله عز وجل والكفار وهو لفظ عام شامل لضد كل موحد قالوا دليل من قال إن الاصابه في الفرع في فروع واحده قالوا سلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب ولو اجران فاجتهد فلو أجر واحد قال وجه الدلالة أن المسلم خطأ تاره وأصوب تاره فدل على أن المصيب واحد مثال ذلك الزكاه مثلا في عروض التجارة منهم من رأى الزكاة فيها ومن لم يرى الزكاة فيها فالحق واحد. وقد يكون الحق مع من قال بوجوبها وقد يكون الحق من لم يقل بوجوبها وإذا قلنا الجميع مصيب دل على أنه من أداها صواب ومن لم يدها صواب وهذا لا يصح وختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب بالاجتهاد إشارة منه إلى أن من أتقن الأبواب التي ذكرها في صور الفقه بإذن الله يكون من بإذن الله يكون قد وصلت قدما فبإذن الله يكون عنده مفاتيح الاجتهاد وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم هذا الكتاب بقوله والله تعالى اعلم وقد اجاد المؤلف رحمه الله في جمع مسائل اصول الفقه بألفاظ يسيرة وواضحة وجعلها علماء أصول الفقه هي أساس هذا العلم وهذا المتن هو أخصر متن في أصول الفقه من اقتصر عليه كفاه عن كثير من المتون لا سيما وأن مصنفه من أعلام هذا الفن الإمام الجويني رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم ونفعنا بعلمه ورزقنا الإخلاص والقول والعمل ورزقنا العلم النافع للعمل الصالح صلى الله عليه وسلم ورحمه الله صلى الله